موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ن ك وإياك نعبد ن ت ع الصراط、المستقيم. إنك موسوعه النابلسي ن ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ا ن قَدْ َ م و س َ ع ه ا ل ن ا ب ف ِ ي للعلوم ِ ا ْ أ َََ ل ِ ي ن و َ الاسلاميه يَدْيِهِمْ ر َِ ل Yeah.、Okay. God. The word of God i t e word of God. ا ل إ ن س ا ن من ص ل ص النابلسي م للعلوم ج الاسلاميه موسوعه ا ل ن ا ب ل ص ا للعلوم من, من, من, من م الاسلاميه من روحي فقعوا له سبيل فسجد ا ل م ل ا ئ ك ة كلهم أ ج م ع و ن إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ى ان يكون مع ا ل س ا د د ي ن قال يا إ ب ل ي س م ا لك الا تكون مع ا ل س ا د د ي ن قال لم أ ك ل ل أ س ج د ل م ش ر خلقته من صلصال م و س و ن ق ا ل فاخرج م ن ه ا فإنك ر ج ي م للعلوم ا ل ا س ل ة إ ل ه I'm <laughs> a